1. 2. 3. 4. inhiya illa 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 Allahina يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ Kaaba ira ithmi إِنَّ hisha وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ illalam illalam مِنَ الْأَرْضِ illalam أَنْتُمْ illalam فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا illalam illalam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 وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمهتفكة أهوى فغشاها ما غَشَّى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى